اشترك كثيرا وبعد تتكلمنا في الماضي عن الحديث الحسن وذكرنا هناك تعريفات العدة منها تعريف الخطابي وتعريف ابن الجوزي وتعريف الإمام الترمدي وتعريف الشعص بن حزر بن خدري هذا كذلك <تصفيق> طيب تعريف خطابي لا الله. خذ نفسك. يا شيخ حسيني. تعريف خطابي. قلت اغرفة مقرده. رجاله. وخرى كده. وعليه الحديث. بس تعمله اكثر العلماء. الذي يقبله عامة علماء والتعريب الفقهاء. هذا تعريف الخطابي. تعريف الخطابي. تعريف الحفظ ابن حضر هو ياسر. يذكر الله يا براسر. ها? ياسر مش نظر. نقول الاياب تعريبه مش هسألوه. ده لي على ان كل تيرطع يا بنا. يعني انا زمان دي نعمل كده برد انا زمان كده الواحد يدخل ومسع على البكة ومسع إليه لجمين وماليه لابنورك دي نقول يوم نبضي تحت البكة <تصفيق> <تصفيق> انا واحدين مش هتخفل مش تعريف اللي ماد من مثلا التعريف الحضر, الحضر يا شيخ عبد تعريفنا ابن حجر انا عارف انتو جيت اسمع نقول انكلموا لا وده من شخص اعدامكو وده وضعوك انه راح يسيركو عام يسمع فاخر وانه تكلم الا هناك بعد عشر سنوات وده طبعا يعنى ده ادب عظيم انه ده ادب طور كليش طبعا مش عارف تعريفنا حجر ابن حجر حديث الضبط. بناخل العدل ايه؟ خديث الضبط. اول شيء ستنقل قد عرف الحمد ان هذا حديث صحيح فقال ايه مطاطر الثلاغ وبناخل العدل ايه تام عن مثله الى انتهى من غير الشذوذ ولا الا. سنة قال سيد خفى الضبط فرحة من ذاته. سيد خفى الضبط ليه؟ لذاته. طيب يعني خفى الضبط. يعني خفى الضبط. ايه يعني ينزل الدرجة الثانية في مندرجة ثالثة تدرج مندرجة ثالثة يدرج درجة ثالثة يدرج درجة ثالثة يدرج درجة ثالثة يدرج ينزل ثالثة يدرج درجة ثالثة يدرج درجة ثالثة يدرج درجة ثالثة يدرج درجة ثالثة يدرج درجة ثالثة يدرج درجة ثالثة يدرج حديثه ثالثة يدرج درجة ثالثة يدرج درجة ثالثة يدرج له ده نفسه ايوه. الله لا يكون في اسمانيا من يستعمل الكذب. الله يكون في من يستعمل الكذب. نعم. وان لا يكون شهزا. وان لا يكون شهزا للمعلم. كمان يعمل. وبالتالي كمان تتعود. لحن قطع. من غير وجهن. نحن يدرك ان نستمر. في كلام كهذا بحس مش بحس إنه هو مشكلة أحدان. طالب طالما كل حافظ نصوص أدب لما يسأل بيجيبها على وجهها. ناس. وإخلاق واحد يقول يكون فاكر الموضوع او شبه الموضوع. فيوم العظم عنده فيطلع على كلام كلامه ضعيف. وإذا كنت ناقصته في الامتحان بتكتب الصف. بس بحس إنك أنت لم لم تحتني في في ذات مرة. بقى لتحفظ كلمة هلالية. فما فيك تصففها. تصفر ازاي ازاي تصفر كويس. ها؟ مش بالعاكل ها؟ تبقى الجلد كان بيعرف الحديث ايه؟ من الجلد عرف الحديث الحاتم هو ايه؟ بعض هو الذي ايه ضعف ومقريب ايه محتمل مش كل واحد من الاحاديث دي او من التعريفات دي مش لعين وضينا عليه الزهور ماذا تتبس الرب او انا ايه وسألتكم معرفتوش كنت لزا جايب مرد انا قد تقوله برضا بالسلامة اه وهنادخل ده في جمع الحاصل أبي عمر بالصلح. أبي عمر بالصلح لما في الحديث الحسن، فيوجد لدى أبي اختلاف فيه اختلافات عدّة، كانت تبلغ العشرين تعريف. فهل أنا ما ضبط في هذه التعريفات كلها؟ نظرت في هذه التعريفات كلها، فوجدت تدور بين عباين اثنين لفاف سبعهما. الإمام الأول رحمه الله. الذي لا يخلو رجال اسنابيه من مختور. هو الحبيث الذي لا يخلو رجال اسنابيه من مختور لم تتحقق اهليته. من مختور لم تتحقق اهليته. يعني لم يعرف. من مختور يعني متهول. وعند الحبيث او لدي تعالى المتهول فنتعرف في لبيان المجهور جعل بعينه والمجهور جاء الحال. لكن على اي حاجة النوع كان الان ان تعرف انه المصطور هو المجهور. مصطور حالو او مجهور حالو. المعنى يقول النوع الاول هو الحجير الذي يخذ الرجال الاسناده من المثور لم تتحقق اهليتهم. لكن مش معنى كده يبقى شديد الغفلة. لا. قال وغير الناره ليس مغفلا كثيرا الخطأ. قال انا ليس مغفلا كثيرا الخطأ. يعني, يعني وغير يقول الاصل فيه انه كثيرا الخطأ. انسان غلاب بالطلابات ليه في الحديث. ايه? ما يكونش القصة فيه هو ايه? انه كتبه خطأ. ولا عمى متعب بالكذب. ولا عمى متعب بالكذب. الادات الماضي فرقنا بين الكذاب والمتعب بالكذب. ويكون متن الحديث. ويكون متن الحديث. يعني ايه لا يعني ايه وصلا عهدي واللي بيقول جاب العموز لأنه عبدا عديد تأخرهم لنا يعني هي نتي لو بجي يوم هو المنتعي ليه السبب الكلام ها؟ يعني لوه قال لنفسه لا مش يكون قول النبي ممكن يكون قول الصحابة ولما قول هل منتعي ليه من الكلام لو يرزبه ان يكون هو كلام النبي لقد ممكن يكون كلام الصحابي وكلام السابع ومن دون السابع مهم من يقول في ثم اعتقد هذا الاسناب الى نسبة قبل لقائلين. لقائل من اي قابل. فهذا الذي يسمى ايه? يقول يقوله صراح ويكون هذا المجل المرع على هذه الاية او هذه الصفة قد جاء من وجه اخر مثل او نحو. مثل الرحوة. وفرقنا لنا المثلية والنحوية. فالنثلية تستلزم المتوابقة بين نصتين النثلية لما يقول كلامي مثل كلامك يعني لو محطط كلامي على كلامك لن طبق تمام المتوابقة دون ان يقرم حرف زيادة ولا مفصامة انما كلامي نحو كلامك يعني شبه كلامك اللفظ غير متاحك وان كان ايه واحد معنى واحد كلام من نحو كلامك شبه كلامك قريب من كلامك. هذا ايما? فيقول ويكون مثل الحديث قطرويا مثله او نحو من وجهه. فيخرج بذلك عن كرمه شاذا او منكرى. والش نجد هنا بمعنى الغرابة. ليس الغرابة الاصطلاحية وان هي الغرابة التي يستخدمها بعض المحدثين لإثبات الشذوذ لا لإثبات الغرابة الاصطلاحية. يعني هو لك هذا الكلام غريب. اي ضعيف منكر. يجد الغرابة من ناحية اللغة ولكن من ناحية الطلاحة. وإلا فالغريب اصطلاحا هو ما تفرض باللغة يقول ايه واحد. اما اذا قلت وهذا كلام غريب. ايه هذا كلام شاد منكر. شاد ايه؟ منكر. ثم قال وكلام الترمذي يتنسل على هذا القسم. المصاحة لهم الاول. انا وضعت في عزمة كلام عن العلم الذين وضع الحد والتعريف لبيان معنى الحديث الحسن. فوضعت كلاما يطور بين امرأي اثنين الى الثالثة لهم. الأمر. الامر الاول قاد هو الحديث الذي لا يخلو رجال الاسناد عبن بطول لم تتحقق اعليته. لكنه ليس مرسلا ولا كثير خطأ ولا هو متاع من بيه ولا هو متاع من ذلك وهذا الهدن من وجه اخر نحو او مثله فيخرج بذلك الحميث عن كرنه جدا او منكر. كرن لازم يقول وعلى هذا التعليم يتغلط الكلام منه كلام الكلام خليكوا معايا عشان بس ما ايه ماذا يبتعمل لما جاءنا عورم كلمة التلميذة ايه هو ايه قولينا كلمة التلميذة ايه ايه يكون في اذناء ديه يوراهم مدعم بالكذب و ايه داني يكون شايف ان شاء الله اذن بعد كده لما جاءت كان الاختيار يكون غريب اشطب لما هي اللي كانت كل هو قال يقول لا جاء الضوء بعد جمعه اتكلمت هي الغريبه فانا اعتقد ان انا مش هكتر يا اخواني لا يكون سلام الامر يدي اعدا اما شركاء واما يفتح الباب فكانت التنميه وتعريف التنميه على هذا القسم الذي يتكلمين من خلاص لو جينا قرينا بوقت اللهم ايه يطبخين لن بتتكلم عليهم من اذنين عن الحسن لغير عن الحسن لغير يعني ايه حسن لغيرين ان الحسن لم يتوثر في ذات الحديث او مال ازاي او مال كانوا مين بيان هذا المد من وجه اخر نحو او ايه او مزه برجه اخر. نحو او نسل. يعني لو قدني حديث في الطريق الى هذا الحديث غال مستور. غال ميه? مستور يعني مجهول. هقول هذا الحديث بعيف. واحده. بقول. الا الا حق. بقول له ذلك الرأي المجهول او المسطور الذي لم تتحقق اهليته. معين? ثم انا فاجأ بأن هذا الحديث مع المتابعة والبحث في كتب السنة قد رأى بالاسناد الاخر او اسناديني او سلاة او افر. لكن في كل طريق من اللي وفي الثاني هذا الحديث واجبت فيه انقطاعه. يبيني لباك انتظر بالقرار. لا ده مش موجود في النرة. فيه انقطاعه. الانقطاع ده ممكن يكون هنا ذلك المسطور في الحديث الذي معي. يمكن يكون غيره. ما عرفت انها اوأ. في وضع. الانساني الثاني الثاني الثاني. الانساني الثاني. الهساد الراجع عليه فيه راجع سيء الحسد اوان ايوان بمجموع عاد يرتقي الحديث من حبيب البعث الى الحسد شراطه الى الحسد فهم دان كنت يرتقي يبقى تكون غير تخلي معي كل المجموعة حسادة بعضها مش اللي ارتاق اللي كان فيه طريق المطبور لا كله ارتاق مع بعضه على اعتذار انك انت افرد ان الذي وقع في يدك اولا البرسل الذي وقع في يدك اولا المقافة الذي وقع في يدك اولا سيء ايه الحر فلو بحث ملت مصور ملت مصور عيقلت مش كباكم جمع هذا الطرق للحديث الواحد على حقيقة واحدة من حيث اللفظ اللغة والمعنى يدر ويشرع الناقض ان هذا كلام له ايه؟ له ارض ولكن لما كان كل طريق على حدة ضعيف مرتود لما كان كل طريق على حدة ضعيف مرتود قلنا ان الحسن او القانون لهذا الحديث لم يأتي من ذات الطريق. وانه من مجموعة الطرق. اذا لو انت معرفة الحديث, الحديث الحفر للغاية هو ما كان في اصليه ضعيف. الحديث الحفر ما هو ما كان في اصليه ضعيف وضعفه يسير انجبر بمجيئه من طرق اخرى. الحديث الحمد المغيري هو الحديث الذي روي باسامدة ضعيفة ضعفها وسير ينجد هذا الضعف بنجيله من طريق اخر مثله البحوة الحديث الضعيفة او الحديث الحمد المغيري والحديث الذي يرى بإزناد ضعيف تعفوه يسير. كأن يكون في رويل رسطور. او مجهور. او يكون الإزناد مقاطع. او مسلم ثم يأتي من وجه اخر او اكثر. وهذا من الناس من نوع ضعيف لدي يرتقي. هم يجي من وجه اخر مثل اربعهم. فبالمجموه لعادة الطرق يعتقد الحديث بمجموع لعادة من الضعف غيره الى الحسن. الى ايه? الحسن. لا لذاتيه ايدنا لغيره. وقوله لغيره اي انه لم يتوافر فيه صورة حديث الحسن في ذاته وانما ادته من مجموعين من مجموع طيب. هذا هو القسم الأولى. وعليه يتنزل تعريف الوامن التلميدي. وكلمة يتنزل يعني يصدق عليه تعريف الوامن التلميدي. التقسيم السلما الذي قد اجتمعه من الصلاح وذكره. قال ان يكون راويه المشهورين المشهورون بالفدق والأمانة. ان يكون راويه من المشهورين بالفدق والأمانة. ما عالش بالترسيق او ما عالش بالثقة والحط والإتقال والضبط انت ماذا؟ لان اقال ذلك لكانها صحيحة كان لك ايه؟ صحيحة لكنه قال ان يكون للمشهورين بالصدق والامانة الامانة دي متعلقة بايه؟ بالعمالة الامانة متعلقة بالعمالة الراوي والصدق متعلق بذك الراوي خلي بالك مش اينا قولنا الراوي حتى يكون ثقة. لابد ان يكون عادة ضابطا. اه? عادة ضابطا. فالعدالة تعني الربانة. والصدق يعني ان ذا اي ردان صادق. مش صادق. لا صادق. لان يقول ان الصادق تبكون تعليقه بايه? بالعدالة. انما هو صادق. وهذا مصطلح بخاطر لقال الهم لقال الهم الحديث. لمنزل في غاري من درجة فقه الى درجة مين فرور. من درجة حديث صحيح الى درجة حديث مين حسن. ففي الحالة دي اقول الفرق بين الغاري اذا كان فقهة ودين كان صدوق امداري خصة بطه. خصة ايه? بطه. يعني لازل من جميلة بطه الى بطه المتوسط. الى بط ايه? متوسط. يقول ان يقود رويه من المشهولة بصدق والأمانة ولم يرمض درجة رجال الصحيح بالحفظ والإنقاذ لأن البلغ درجة رجال الصحيح بالحفظ والإنقاذ لأجادة حديثة ايه؟ صحيحة ولا يعد ما ينفلد به منكرم ولا يعد ما ينفلد به منكرم ليه؟ بمؤمنة جدا خلي بات من نوصل الى ادام عيمة احيانا لما تيجي تراجع كتب ايه? احيانا لما تيجي تراجع مثلا كتاب الحفظ المحضر كتاب تقريب التقريب يقول لك ايه? تقريب إيه؟, ايه التعذيب يقول لك صدوق يوغيب صدوق ايه? يوغيب صدوق يهم صدوق كثر الغراب تتبيرش صدوق والحين يأخذ صلوكي ايه صالوك بث فلا, فلا اشكاله فيه فلا اشكاله ايه فلا اشكاله فيه حينيصى ح übrigens من المنتحه كل ما پيها انت كنتي الله عند Eduardo مكنبرج وبتل برائدة بارغة زميل ت Tools gear غير صلوكي يقوم كثير صلوكي غير صلوكي غير صلوكه غير صلوكز لو كانت مسترح من مع كلمة فضوك تقول بقى كده بوت قصيد لو تقعوا غيره لو تقعوا غيره قبلته ايه؟ ما روحه ولو تقرد رفدته ما ليه؟ لان الغالب من اوهنه الغالب انهم من اوهنه واذا يقول لك ايه؟ ولم يفرق ضارجة رجال التالي في ولا سعد ما يتسرق به منكر لأي السنوخ ده الذي يغرب يأتي بضرائب كلمة يغرب هي يأتي بضرائب ها سيتأجب كلامه واثقه فيه استخداد في الحاجة على الأغرب ولا ما أغربش لم يغرب مش في الحاجة ايه يغرب لا عرقت هذا الكلام على الأصول الشرعية السابقة او على نص صحيح او عليه. ثابت عشان <تصفيق> شعورية المخالفة بين نص الصموق الذي يقرب وبين نص الصفة في هذه الحالة ان هذا الحديث منكر الله تقول لي منكر ليه انه لان احنا عندنا الحديث المنكر هو رواية المطروك او المتعب الكثير تقول لمرانه ده صديق ولكنه يغرب. ها؟ فكيف تقوله على حديثي حديث المنكر والمعلوم عندي أن درمت في ابن الصالح ان الحديث المنكر ده هو ما كان راويه ما ترق ربو تا بالكذب فأتقول لي منكر ايه لا ايه ربو الله صدوق فالجلال لا اغلت عليه صدوق وخلاص ده فإذا تكرم بالكلام، خالص فيه الرسول أو خالص فيه استقاد سيعجل في هذا كلام المنكره يقول دي معروف، كانت معروفة إلى السجدة؟ معروفة <تصفيق> كيف؟ طيب يقول بلا يعجل ما ينفج به المنكره ولا يحب المثل شاذا ولا معلنا قاد على آدنا كلام الامام الخطاب وهذا إذننا كلام مين؟ الامام الخطاب بالعكس. ده الكلام ده يتنزل عليه علي كلام الحفظ والتحجر. كلام الحفظ والتحجر. وان شو ستقول يتنزل على كلام الخطابي والتحجر السوية. لماذا? لان تعريف الخطابي انسع واشمل. وتعريف الحفظ والتحجر مختفر والذي يكون عام من الوارة الشاملة. الخطابة عليه ها? اعطى الايه? شوفه? ادبوا انتهم. ها? هدى نعم. فهذا الكلام كله ينضغ على من? ينضغ على الحديث الحسن لذاتي. الحسن يمين? لذاتي. في ثلاث نفتراح. رحمه الله. فجمع اختلافات ادريه في تعريض. وابدى حفظ الحديث الحسن. انا ما ينفعك على الحته دي وما ينفعش كلامه على الحته دي على الحته دي ايه لذاتي طب بقى في بعد ما انا عرفت وقرنت بالتعريف الحته الحته بتعرف ايه حضور ينطبق عليه بحيث الحته دي غايري ان راسه انه عليه ذاتي ولكن بما اننا ننطلق نحن يجرؤ مثله ارتفع من الطعام لغيره. فبتلوقتي لما ايه تبعرف الحديث الصحيح ده لغيره. اقول ايه? هو الحديث الذي رواهه. العفل خفيف الصد. هو الحديث. ده الحديث الصحيح لغيره. هو الحديث الذي رواهه العفل خفيف الصد. عندك ايه? اذا انتهى من غير شزين ولا الا ويهو بتبين واجهين من احن ذلك المنزلين كان انا اولك بالكسر الشديد عمالية حسابية الحديث هو الحسن اللي غيره هو الحديث الذي رأى الطعيف ضعفا يسيرا يرتقي فجاء من طريق الآخر فمن مجموع الطرق يرتقي من الى ايه؟ الى هو حديثين يبقى اثنين حسن يدروح يسوي ايه بعيه اللي قدره ودنين بعيف باع سياسين ايه <تصفيق> ايه اتحبط الحجازي خلت بقى الاخ اللي كان الصحيح وقال له لا ينتج ان على الحديث اللي ايه اتحبط على طول بعد داعين قلت بقى اصبر لانها حسابية في الاخر هتفونها تبقى خدتها الاخ كان داعين خدها كدا. خدها ولا مش موجود ركائز الحجاره نبدا اولا كاين كاين كاين التعريف كاين هذا هو التعريف تعريف حديث واحد راينه اصاحب الدائمه راينه هو الله الرحمن خفيف الضغط ليه ليس بلاد الكلام اللي ليه ان يكون كل راضي يعني عدث لية العدالة إلى متى من غير شذوك ولا إلا وأن يروع من غير واجه نحن المائكة والنسلة كده نحن عقل الحديث الايه الصعي اللي واضي غيره والحفل اللي واضي والحفل اللي الحسن مسألة مهمة جدا مسألة جدا ايه جدد خاصة الحفل لغيره خاصة الحفل للغيره مش مشكلة التمع بحيث للحفل لغيرت ده من الذي يمين بينما يمكن الباحث هو طالب العلم فأهم ما لا مشفاهم لماذا؟ لأن مفترح طرق بين قبيل الحديث لرده مفترح طرق بين قبيل الحديث لرده والاعتهاج من الباحث هل هذه الطرق او كفرتها يرد الى الارتقاء ام لا يرده هل هذا الدعم الذي تهد نبيه الراوي من الضعف اليسير الذي ينزبر اما الضعف الذي لا ينزبر. لوقت الارجال, من الأرجال, من من الأرجال و... عدمي... حديث من مئة طريقة. يقول طريق رامي كذاب. لا يمكن. بارجال من طوص من هنا يقول الارجال. لا يمكن يقضى بل يدل وتضميز النفس الى عدم ايه. الارجال سمت الحديث مطلقة. مش يعني الحقير الذي فيه يرامك الزاء او منتأم بل كبير او منك الارضاء وطلق ذلك ماذا ما ذلك متعدلا لا يزيد ضعف الا ضعفا ابدا طعب يؤكد ضعف صح يؤكد ضعف فمشكله بعده ايه مشكله بعده يرتقي مشكله بعده يرتقي وانما هناك انواع من الساق يرتقي وانواع لا يرتقي طيب عزين نعرف أصل كلمة الحديث الحسن أولا كلام المصطلح احنا أولا كلام دا كان معروف عند الاجلماء السابقين الاجلماء السابقين كانوا يعرفون مصطلح الحسن والزيد والمقبول وهو زيد المصطلحات لكن أول ما أشهر ذلك أول من أشهر ذلك اليوم التلمدي لأنه أكثر من استعمال هذا المطلحان في, في كتاني السنة الأخي أعلم بنيجي بسؤال بلتهم خطر أخير جدا وإحنا قلنا لخطر لأن أكروه يا أخواننا قلنا إحنا شايفين خطر كي قلنا بشوفه الصوائد قلتين مثلت أن أتعرف أن أتكلم عن تعريف اليوم التلمدي للحديث الحسن لما بينكم الحسن في كده هل يقصر مين حسن نبايني او لذاتي سنتعرض معه ان شاء الله وان كان ده محلوا دراسة السنة نفسها دراسة السنة اللي انها عليها حد مسألة سنتظر لها وصلها بموضوعها كنت ستتكلمها دلوقتي طبعا هذا المصطلح مصطلح الحسن اول من اشهره الوامين هو الوام الامام الترميذي هو الامام الترميذي وليه من الفضل موسى بيومين الفضل ينصد للذي اشهر الشيء مش للي امتكرة عندك المدهر الظاهري انتشار المدهر الظاهري برجع الفضل فيه للعب نجالس المبادر ابن حازم هل يفضح المدهر ابن لا امامين ايه بوهود ابن علي بباهيري. مش ابن حزر. على منهجه ثم صنف فيه المصنفات العظام الذي كان بتربيعات الانتشرت المذهب، فعندما تذكر الظاهرية يكون في ذهن عاثمين ودرود رحصل مع الريح. بعدها الضوار الشافعي نفسه يعني يقول على العين ان لأه الفضل على كل من تشفع. يقول ما تمنى في مذهبه. فالشافعي عليه الفضل. إلا الإمام البيعاطي إلا الإمام البيعاطي إلا أنه معاصر المذهب هذا الذي لا ترأيه ماذا الشافعي بكثرة ما صنّت فيه في السنة يعني أن الإمام البيعاطي صنّت الكتاب بالسنة الكبرى وهو حوال عشر مغالدات كبار في الغرب يوصوا فيه المثاور التي قاربا للإمام الشافعي فالإمام التلمذي هو الذي أكثر اشهر تدخل كلمة الحدث الايه الحظ بيقولك كانت معرفه عند الكهائي واحد الاتحاد قال قدر قبل مين قبل الاله اكثر من ده الذي يقول عن حديث حسن صحيح حسن صحيح واحر يقول حسن صحيح غريب وحيان يكون حسن غريب وحيان يكون صحيح غريب وحيان يكون غريب فقط او حسن فقط او صحيح فقط كنت كان مصطرح بل السنة كل المصطرح من دول يوم من دول عند اذا قال حسن صحيح غريب حطرا صحيح غريب لحد دين اسمو حطا افتكمد النابع عن ايه ها صحيح غريب ولكن كان في حد دين اسمو حطا من صحيح غريب اولا ها غريب ولا في غريب طبع كثير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لما قال حدث الإبام والحديث فلان وفلان وفلان عدة فقال واحد حضرين عدة من من؟ قال انت ابن فقدتك ده عليك فيقول صحيح غريب فهذا هنا تعني ان هذا الحديث ليس له الا ذلك الاسمان ليس له لذلك ايه? الاسناد. فلا غلابه انا اشتغل على ايه? على التفرد. ما انا بقول ليس له الا اسناد مراحل. مش تبقى دي لا تفرد. فالغلابه انا اليقصد بها الغلاب ولا لا? ممتش معاه? الاختراحية يا ربكري ايه? مش والمكلفة. والغرابة تعني التفرد. والتفرد يعني ان الحديث لا ان يتلو لتركه واحد. اشكباته? طيب اشكب. فاذا قال حاطر الصحيح الغريب يعني ذلك ان الراوي ان الحديث ليس له اللي يسمعني ايه? انت الا بالمصطلح غريب? مع التفرد? ليه على الصحيح حاطر او حاطر صحيح العلماء يقولون لم جمعا اذا حسن صحيح كلمة غريب فإنما يعني ان الاثنان اما الحديث الاثنان الاثنان ايه واحد. فإن يقنقروا حسن الصحيح في الاول يعني ان في الاثنان غريب اختلط الغلماء فيه. بين ثمان الضبط وبين خفة الضبط. لما يكون عندي اثنان واحد. هو يعمل غريب. العلم الترمذي يقول عنه حضر بحي عغل البيان. اه? الي الغالب يبقى في اختلف اهل العلم اهل الجرح التعديل في ذلك الراوي. فمنهم من قال اثقة ومنهم, من ومنهم من قال كابوك. منهم من قال اهو ومنهم من قال اهو خطيسي الدب. تعلم? اهل المن لم يستطع الاجتهاد في حق ذلك الراوي. المتحيل ولا لأ? متحيل ولا لأ? فما اجمع بنا اقول اهل العلم في الراوي ده. أقول, يعني اقول صحيح حسن. او حسن صحيح. وكذا حقه ان يأتي بحرف الشك. يقول حسن او صحيح. كان حقه ان يقول هذا. ولكن اختفرت قال حسن صحيح. يعني اي حسن باقتدار قوم صحيح باعتبار قوم اخرين يعني هو هذا الحديث حسن عند من قال ان ذلك الراوي صدق وصحيح عند من قال ان ذلك الراوي صدق المقترح شامل مثلا دعنا ربما نذكر كل المقترحات في الرحله كلها ها هو كان قصه ياتي يعني يوضع الجيحة يأتي ولما يقول اليمام الترمذي هو الاول اللي يناول نادل انتعمل وانتعمل او على عمل ومش هدوله انتعمل برد فانت فاعمين والبعيد ونصر السلامة فاعمين لا مش اعيد افاعل الدول ايه خلينا نعيد اذا قال التلمذيه عن اثنابه حسن الصحيح الغريب فانما يكون هذا حديث لا يتلوي اثنابه واحد. واحد اختلف النقاط في احد رواس ذلك الاثناب منهم من قال على اواسقه ومنهم من قال على سبق ولم يترجح لدى الامام التلمذي مدى صدق من القارة في حتى يردع التنسيط ولا صدق من القرص منهم حتى يردع ايه? الصدق تجمع بين اللبنين. غالك ما فيها انه يحدث خط الشكل. وكان الحق ان يقول حسن او صحيح. ولكن الصفر فقال حفظي صحيح. تعلم? وقال خالد لا تأتيت رأي الله ايه? واحد. الكلام ده اللي بالشارع حفظوك الوقت اكيد لا طيب انفرق باقي بحاجة كلمة ايه غريبة قال لك ده حاجة من الاثنين حاجة من الاثنين اما ان يكون هذا الاسناد هذا الحديث لو اسناد واحد او اسنادين لو اسناد واحد او ايه او اسنادين غاية فيها أنه لم يذكر كلمة غريبة في الحالة الأوبى حالة ماليزا راوه في الثاني واحد لا تم فيها أنه كان حدف خارف الشك هناك حدف كلمة غريبة هنا ويرجع الأمر إلى اختلاف الموقات أربا فاراو فهو يكون حسن صحيح حسن بأتبار قوم وصعر بأتبار قائم آخرين واختلافه في ذلك الغاري للضرع الحبيث وريد ما أن يكون الحديث لا عوز وما يقول حديث له ايه? له اثناء داري. اثناء منها احد روابه الصبوق والاستاذ الاخر كله اتقاط. فالاسناء الذي في في فالاسناد الذي في الذي روابه روابه الصبوق يقول عنه ايه? حسن. والاسناء الذي في كل روابه اتقاط يقول عنه ايه? صحيح. وغاية فيها انه كان يجب ان يشبع يجب يقول حسن وصحيح. اي حسن في اعتبار مش باعتبار رائع إليه كلام مبقام لأنه وحكف باعتبار الإسلام وصحيحا باعتبار الإسلام من ايه باخر لأن هذا الحديث اتى من من طريقين او من الوجه. ترى يقول في هذه الحالة حسن وصحيح. بغية ما فيها انه حطف عارس العطف وقال حفظ صحيح. المساعدة الصالح ولا نستعلمش. تبتلقينا تجي اعقد بقى امتحاد واختبار always in a way In the way, ان يقول laughter سؤال the concept of a proud يقول yu'ma زيو حسن صحيح could صحيح nothingenients حسن صحيح ormedi the common? يقول راوي keluar Why you see anything? この Yua'ma achwa een ايوه ايوه ها ايوه محمد ها شيخ كده مين اللي انا محمد صحيح من الصحيح لان تسرط الطرق في حديث وكانك ما حلو بس مش منطق يعني انا عايز اقول ان انت فاهم بس فهمك ده جدا يعني انا عايز اقول ان فاهم بس فاعد جدا الطرق لما حسن الحديث الطرق الحديث انت عايزني ان فوقك برضه انت صح انت جامش في البيت لا انت عند العمود في الكتاب طب في والتاب اللي هو الصعيح اه صعيف. اما الحظ للحظم الصعيح فان قد له رساد او الكلام فان كان رساد للحظم الصعيح اللي كان له رساد طبيع اصلا فيكون الصعيح اقنية نعم الكلام جميل وان في فابره ايضا خطبات اتخفاض الكلام كان في تجاوز لك احتيت ورقة ايه اذا كنت اينا قال قيل الترميل حسن صحيح او صحيح التقوى. الجواب الجواب ان ذلك يتوقف على معرفة ما اذا كان لي حميث اثناده او اكثر. اثناده على ايه? اكثر. فان كان لي الاثناد الحميث اثناد واحد اثناد واحد فلا شك ان قول الترمذي هنا صحيح اقوى من قول حسن صحيح. ليه? لأن في هذه الحالة ترجح لدى الترمذي جانب التفريق. ولن يشك ولن يتردد ويتحير اليمان ويجمع بين قولي الارباء. فقبل في هذه الحالة هذا حديث صحيح او لا من قوله هذا هذا حديث حسن او صحيح مش عندنا قصر كلام كده حسن او صحيح مش كلمته ففي هذه الحالة عقول لدي قوله اي عد التفرد قوله صحيح او لا من قوله حسد لي صحيح لانه في هذه الحالة تغزح لدي جانب الترسيق ولم ينطرق لدي شك ويكون قرمه حافظ مستحيح اقوى من قرمه مستحيح اذا كان للحديث اثر من اثناث فقد جمع الترمذي في هذه الحالة الوصيد معه واصف كلمه حسن في اثناث وكرمه صحوح في اثناث اخر ففي هذه الحالة اذا كان الحديث له اكثر من طرق الطريقان مثلا طريق صحيح وطريق الحسن فلا شك انه اقوى من الحديث الذي اتى من وجه الراحة الصحيح. فقولوا عند كثرة الطرق حسن صحيح اقوى من قول صحيح فيه فقط. لماذا لان كان حقه ان يقول حسن وصحيح. بحق العطر. ولكن هو حدث اليوم العطر. اذا انا عندك انت هنا على الدين ثلاثة من. على التين توظل. العلمة الاولى هل هذا الحديث فرضا ام هو غيرتا من الاسلام. وهل كان حقه تلميذي ان يقول حسن او صحيح? او كان حقه ان يقول حسن وصحيح? فان كان حقا ان يقول حسن او صحيح فنجد ان قبله هنا صحيح فقط او لم قال حسن او صحيح. وان كان حقه ان يقول حسن وصحيح. باعتدار كثرة طرق لانما قوله هنا حسن وصحيح. اقوى مصدر صحيح ان ايه؟ رقم. كانت المرفة. قال طريق واحد. كل رواسي ثقات. هل فيه. يحدث بي ايه? غريب. ايه غريب. غريب. و... وكذلك الحسن. وكذلك ايه? الحسن. يقال الحسن غريب لدل ذلك على التفرد. اي تفرد الاثنان. كما ان احد رواسي صبوق. فهنا اتكلم عن الحسن في ذاته. طبعا حان التلميز يقول فقط. حتى وتفاد. الغالب أدار يقول حتى في الطرق طرق عندما حتى في مجموعة طرق كان حتى غيره. وأحيانا يقول التلمذي غريب فقط. فالمثل الحديث الأولي حديث غريب أو عند حديث غريب. على التلمذي مع الاعتراف مع الظرف هذا يدل على أن قوله غريب إنما يعبه به خضع. يعني ايه? الضعف. وده كلام مهد احفظه. ايوان. انما يخصد به ايه? اذا قال غريب لا نعرفه الا هذا الوجه او قال غريب فقط. فالاخر اللي ملقى عنه. على الامام التلمنيجي انه يخصد بالضعف. هذا يخصد به الضعف. والمثلة في مشبهها خاضعة في ذو والتحري عن هذا الحديث. معلم? فربما يقصد مجرد التفرد. مجرد التفرد. فيكون هذا حديث صحيح. وهذا ما صنع هذا هو حدث كلمة صحيح ووضع كلمة غريبة. المرطان يكون هذا حديث بلد بشار والزيوع. ويكون هذا صحيح. لكن على اي حال هذا قليل بل وقليل جدا. انما عاد ما ما يمشيروا له السلمزية بقوك له غريب يتبع يعني بيه ايه؟ يعني بيه الضعف يعني بيه الضعف وليس المصطلحة اخر لا يلقيه عايزة نتقش فيه وعشان خاطر نعرف يعني قواتكم قوتكم وانت برضي تعلموا قواتكم قواتي قواتي انا قواتي قواتي انا مش قواتي قولوا على ما هذا إذنان صحيح. هذا إذنان صحيح. يعني ان الحديث صحيح؟ لا. يعني لكن لما اني كده على حديث رواه ابو داود. ويقول قال ابو داود حدثني عبد الله بن تلقى بي. قال حدثنا احمد بن حجر قال حدثنا الحجر الدروح قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن سيرين قال حدثنا الكوت معايا ده يذكر مش اسناد لا لا هل ينزل في هذا كله اثبات ده هو كله فانا هقول هذا إثناب صحيح هل يلزم هل يلزم من قول إثناب صحيح أن يكون المتن صحيح لها الرجوع ليه؟ ليه؟ ليه صحيح لأن المتن لها مش هو كبير أحسن صحيح, صحيح. عادش حاجة. عادش حاجة أنا يبقى أحسن صحيح يعودش حاجة يعودش لكن دراسة المقاول هذا الاثنين رجال وثقات. ده في الأغلب الأعم أن البدن صحيح تبع الصحة الذات. تبع. لذا إذا صح ده صح المد. إذا صح المد صح ده تعرف. ولكن هناك إذا بقى في فدل ذلك على أنه هناك اثنين. معلم؟ هذا الحديث ممكن يقول له اذنان صحيحا ثم المذن يكون شاذا ومعلم. مش احنا وردنا في التعريب ايه وقال لا يكون شاذا ولا معلم، فالشزود والعلّة تنحق لنا تنحق المذن الشزود والعلّة تنحق مين تنحق المذن فمعنى ذلك اننا لو طول الخط قلت صحّف السبب جال زمنا صحّف المذن لا ل ل ل ان أن أقول إن لا تلحقه الا مطلق، ولكن المدن تلحقه العلم منها شذوذ ومنها ايه? ومنها أبط ومنها نكارة ومنها نكارة. حديث يروى في سنان رواه ثقان رواه ثقان علي بن عبدي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق سبع العظيم كما خلق سبع سماوات. كان دا جدوله كبير. كبير معروف. اه? جعل في كل لساء في كل ارض. خلي بالك. اعدم كاعدمكم. ونوح كنوحاكم. وموسى كنوساكم. وعيسى كعيساكم. ومحمد كمحمدكم. كان يرايك فيه. كان دا منك ورشوك. شاذ ومشاذ. فأنتبه لذلك الحافظ لكثير في المقدمة في البداية والنهاية وآل الحديث رواهم مع ساكر ورواهم كذلك لمن البيعقي في السنة قال وراهم ما أجل ما يثناء له الناس في غاية نكره لأنه يخالف الأصل الشرعية ويخالف المعتقد الصحيح يعني كان هناك تناسب مع التارمونية تدرساً مع الصوفية لما بعد ما حديده على الصوته لما تنسبش امداً في عقيدة لا تقبل الزعزاء مش كي والله؟ الحديث مروي وموجود في كذب الصوتنا لكن الاسلاف صحيح انما المده مده منكف لحقار لكن الاسلاف انه ده بحق في ايه لا يسدنا امنا لا يخرج عن صحته الا اذا لحقته عله او شذوط عن مكرم هل هني بس موضوع الان كل ما بقى يعني لو استجد الاصابع مش اكمل الكلمة واحدة ولا ما هو واحد ولم يدعو عدد يتشد الزهنة ترحمون الوحفى السكرة للأسلحة لا تقرب اخد برس القارسة لبعد المكرار تقرب فالأسلحة ها؟ أو هذا اللي بعد الموضوع نعم فلا يلزم شو معرفة كله يقول ايه لا يلزم. أي لا يلزمه مين تصريح المبني تابعني مين لان لو قلت ان اقول ان ولكن لما كنت منتفق للأول خالص فالشروط الحديث الصحيح ذا كان خمسة منها لا تكون ولا ايه ولا معلمة وقلت ان الشذوذ والعزة وانكارة فتحة في المس انا اطبق انا من الشروط الخفزة على السلطة على المدهين سواء فالاصل انه اذا صح فح ثلاثة حالات الا ان يلحق البد الشاذ او ايه او الا او نكاره او مخالفه اصول العامه المعروفه في الشريعه ففي في هذه الحالة اقول ايه اقول ان هذا البد ده منكر او شاهد او مخالف او غير ذلك معايا دلوقتي انا عايز اعرف معنى الحديث الحسن فضل الحديث الحسن يعني ايه كده تمام الاماكن التي يوجد فيها الحديث الحسن اروح فين وفي عشان باين الحديث الحسن لا يا اخويا الاخ بيقول ضروري حديث ان ده من من واحد يعني السنة زي حديث عند الترمذي وراسي وابن ماجه وغير ذلك ها هل يعد هذا حديث هو بيعتمد كثيره ان ده ده واحد فكان كل منها يفرق يا سلام على الذغره اخ فيقال إن هذا الحديث هو بأسئلة متعددة ويقال الإسناد واحد عند تسميع فيقال إنه ربيره إذا وإسناد أبني وإن أتى تلس كتاب طيب أنا عايز أن أعرف مضاب الحديث الحسن إذا وقت التلمذي هو أول من أكثر في كتاب هذا المصطلح وأوضع في كتابه كثيرا بهذه الروح إذن يؤمن مضاب للحديث الحسن كتابه سنن التربدي. وكمان سنن ابي داود. سنن ابي داود. ابي داود ابي امام. قال ايه اللي عرفني ان ابي داود من نظات الحديث الحرف، ايه اللي عرفني كده. اللي عرفني كده رسالة جبعتها ابو داود نفسه لأهل مكة. ابو داود في مستجرستان. بعت رسالة الى اهل مكة لكي مهمتها ايه ؟ كان مهمتها ان يصيف فيها السنة يصيف فيها ايه ؟ كتاب السنة بدعه هو سأل جوي في كتابي هذا وضعت في كتابي هذا كان كتاب على على كتابي ؟ سنة السنة. السنة. على هالسنة افتركت في كتابي هذا هيضور حواليها اشكال. اشكال بان كده قرم دلوقتي. قال وضعت في كتابي هذا. الصحيح وما يشبه ويقاربه. خذ لبانا. في كتاب هذا ايه? الصحيح وما يشبه ويقاربه. رب سعيد انا اشكال. انت سولس. رواه امو داود في السنة. فأجل عند المخادر المسلم او احدهما. وهذا الذي يقصد به لمن اترى له لمن امي داود? الصحيح. معين? وهناك حالية ليست في الصحيحين ولا في احدهما. عند هذه داود هي صحيحة ايضا. لماذا? لانها رؤية من طريق نراسل ثقة. ولكن لازم ان يكون أن تكون في الصائعين أو في أحدهم هذا الذي يقول فيه يا هدوون حديث لي صحيح أو وضعت فيه الصحيح أما قوله وما يشبه يعني في الحسن والحسن لذاته يعني في الحسن والحسن لذاته فالتمن هنا على عارف المين الصحيح وضعت الصحيح وما يشبه فكرونا على العالمين طب الواحد بيستاهل ايه حتى لذاته حتى لذاته مش حتى ده حتى لذاته ثم قال وَمَا يقاربه وذاك هو الصحيح وما يشبه وين قاربه كدين يقاربه مثل غيره حتى غيره حتى هنا عائد على ايه على ما يشبه. اللي هو الحفل من مين؟ <تصفيق> لذالة خبروش هذا دي مثالهم هم جدا عشان طارق قول مين قول مين فيها قوات في السؤال فوقت فيه الصحيح وانا يشبهه وقالبه فكده عرفنا ان السؤال من الول صحيح والحسن لذالة والحسن من ايه؟ لغاية ثم يقول وما كان فيه واحد شبيل بيته وما كان فيه يعني ضعف في شديد ونكاره بيانتم. وما كان فيه واهم شديد بيانتم. لما ده ده يفتقر للسنة. في فيها حديث كثيرة. في وعد شديد جدا. وما هذا لم يتكلم على الإمام. لم يقل المثال عقب الحديث وما حديث فيه واهم شديد وفد ميدان تروا. ما تقولش كده. ده باتدفاع عدم ويه? انه ممكن ما يكونش الوهد شديد عند الامام وشديد عند ريهه يقولك لا ده محل اتفاق المراوه ده يعني مبتهم ومحل اتفاقه ما بيش هد من النقاد الا وقال فيه تحمل. يقول لك اه ماش عناء عن ايه عن زائل عمدود برضو بخرج ايه بخرج عمدود ده انها بيشي وعلي لك يقولك زيوع الانفو وانتشاره يا اخي وهو معروف. هقول ليه? معروف هقول ليه? ثم يقول وما اتكدت عنه فوا عندي. وما اتكدت عنها فوا ايه? حسن عندي. او صالح. عندي. هذا الكلام برضو. اتعرض للنقد. عبدالون عن احاديث كثيرة صحيح. ليست في الصحيحين. فأي فرحة تعتبر عابه من قبيل الصحيح وانه قبيل الحسن. خلاف? خلاف? اللي قال الصحيح. هنرغل ماذا لنبقى ان لو على سباحة? وانه قول حسن هنرغل بروات الرجال ليه? ثقان. على الاقل انه حسن كان دي دي من؟ على الحال ده منهنك داود. بعد ما سألوا ذا. فيبهي التقصد بقول ابي داود وما سكدت عنه. وما سكدت عنه. وما سكدت هل يقصد بزقوت ابي داود على حبيث في داخل السنن ولا في غير السنن. ابي داود كتب كتيرة. وصمت أقوال كثير مش عرفت السر إن بس. فالأحاديث اللي سكت عنها وأردتها حسنا عندي. هو المقصود بالسكت هذا دخل السرّ والي في عمون طردت له. سرّ دخل السنن. ايه تري؟ وما سجل؟ لعنة الله والكلام قاله وعذبت في كتابه يبقى الكلام احرم مصابر به ايه؟ بابلين! لان بعض الناس اولى ده مدول يوصل في رموم ايه؟ قام الناس هو كتب يتكلم وباعد الانسانة مكتوب على مكين تباعتها ان الانسان الى اهل وصف الثنان اه؟ ها؟ لا! اصطرين باسبعة اثنان لان انا انا لكن ده صنعج الكتاب ده من الكتاب يأتي جزئية معينة التي تغطّر من قبله في الكتاب والكتاب الثاني أن, أن أبي بارود أن سنة أبي بارود هي النبض الحديثين النبض الحديث الحدث. وذاك إحنا هاد نأخذه الآن إحنا بفصل دراسة فيه سنة أبي بارود إحنا شو صار من تبادل وتبادل حديثه. حصل الحديث الحسن. هذا كتاب يسمى كتاب مصانع السنة اللي هم أبو حسين الفراع البغوي أو المحمد أو المحمد أبو, أبو حسين الفراع البغوي مدرسة في أوائل القرن الثالث الهجري سنتة خمسمية وستة الإمام البغوي انتو بتكلموا ليه؟ بريده؟ ها؟ اسمي البغوي الحسيني بن زبود كنيته ابو محمد الفراع البغوي مساء فرسنة له كتاب اسمه مصباح الصنة الكتاب ده اكتاب جدا وكتاب مهم جدا وهو مغمور لا يعرف حتى طابق العلم. وكتاب في غالب الأهمية. زي كتابي كمان زي كتاب شفش السنة حسن شفش السنة للبغاوي بس ده مغا هو كبير البغاوي ها؟ لو كتابت في شفش السنة كتاب في غالب الجمال والخمع من اللي فكر يقرأه او يدرسه كده بعد كل صناعة في المسجد اللي جاب بيتهم بان بان كده منتين وانت ما مفيش حد فوق كتاب غالب بس ما نجعله. ما نجعله. ما نجعله. ما نجعله. فكتاب جميل جدا وانتقى احاديثة وانتقائها. انتقائها. معظم عظم احاديث شرح السنة نعم. مو عظم احاديث شرح السنة متابقوا عليها. خلينا بقى في البغوي صاحب مطابيح السنة. عمل ايه? البغوي قلبة باقواننا لا نشحة في الاصطباح. انا اذا وردت انا اعمل كذا واعتبر كذا فمي مش حد يعترض عليه عندما ده منهج انا اتغذل نفسي وفي كتابي انا لا اظهر ان على الله زي ابن عمعين قال انا في الرائم لغا سبيل على ان اواسقه والنعرف عند المدع علماء انا كلمة لغا سبيل تنزل عن مرتبة الايه الصدور خلي يعني صدوق عند الظهور ان هذا اذا, إذا قال اروحك بما انت بقى ايه يبقى ثقه على طول ده بصلاح ده مش حد بقى يزرع فيه لان هو قال يقول ان اذا ان قطط لا رد دي فايدانا يعني ادعو ثقه ليه اللي هو البخاري مثلا كمان لا تسرع وها وها في حكاية الجرح كان مؤدد خلت بقى مثلا ابن حبان كان شديد ولاسع سبحانه لا كان شديد جدا في الكرح ومتساكل جدا في التوزير يعني جمع بين النخضين فالحبان يجي مثلا على راوي يحتمل على راوي محتمل يقول لي لا يحل الاحتجاج به إلا على جهة الاعتبار ماذا؟ وهو لا يدري ما يخرج من رأسه فيدريك ما يخرج من رأسه ثم يحول يخالف اشتخاط الاسباك ويرضع عدهم ونقلوك سوباك وهو زيك يا رفادي انت تحس ان الدنيا ايه اتهادمت فاطلحت باقي بكم وهو قليل من خاصة مين؟ ابن حباك الابان البرمالين الابان بخاري يقول ليه إذا قلت في الراوي فيه نظر فإنما هو ضعيف. إذا قلت فيه فيه نظر فإنما هو ايه? ضعيف. من الضعف الذي لا يتبر. الضعف الذي لا يتبر. في الجانب. المترخص هو. وإذا قلت فيه ضعيف فلا يحلوا أو فلا تحكموا جماعة عنه. ده, ده قلت ضعيف. ثم التحيز الواحد. قول ضعيف باخلاف مرة اهضار. ركب الان. واذا قلت واحدة اذا هنا قبل الامام البخالي فرران وفيه نظر يسوي قدر الجمهور ضعيف. وقبل الامام البخالي فرران ضعيف يسوي قدر الجمهور بمتاع مركزات. تكلمة البخاري كان قوطر بالحبارة يعني مفيف خالعبار هل نزع دول البخاري من حالي هلقول له التغطاب لدي توافي الجمهور؟ هلقول له التغطاب لدي توافي الجمهور؟ إذن في كل عالم لن يتخذ نفسه مصطلح خاص به لأنه يعتبر فيه ولكن تعامله على أساس الاصطلاح الذي وضعه لنفسه طب اصطلاح الزهر يبقى في مصابح السنة طيب انا ضعر. انا اخواننا هقسم كتابي ده في كل باب الى قسمية. في كل باب الى ايه? قسمية. قسمة اسمية الصحح وقسمة اسمية الحسان. وقسمة اسمية ايه? قيم. اذا التقسيم ده علينا اساس عن البنيته وبغل. لما كان من القدم الأول ولا الصحاح فإنما هو ما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما فإنما هو ما أخرجه البخاري ومسلم أو إيه أو أحدهما طب كده إحنا نوعنا رغم أن إحنا مرض ممكن لخالفه سالحاتين لمشيها عشان ما أبعطاش طبعا خالفه إزاي البخاري المسلم صحاح في الجملة وإلا تقيم الحديث على الطرار زي ما درسنا مش في احرف كثيرة انتقدت على البخاري ومسلم ها هذه الاحرف التي انتقدت والمعلقات التي علقها البخاري ومسلم هي من قبيل الصحيح ام هي خادقة للبحث خادقة للبحث يوردها البغاويه كفص الصحيح ايه منادعها ايه منادعها لكن خلينا اتطوقها ان القسم الصحيح هو ما رواه مخاري ومسلم الا حدهما. الحساب معه. هذا الحساب الاسلام هو ما رواه غيرهما. يا صحاب السنم والمثالين والمآجن والإجزاء وغير ذاتك. وقصد كل السنم. حلوه ان كانت في ظلم وغضب. كما ان في رفعة لبعض الاحديد. ليه؟ لأنه في السنة ده منهما تفرضوا بياء عن السنة دون الصحيحين. وخضروا باسانيد تساهي او اقوى من الحديث التي عند البخارة المسلم. لأن الحديث يترد به مثلا ابو داود. من طريق نورك عناس على الضربة. في شكل ثلاث ولا. والله مش من, من اقوى الاحاديث عبدالنه عمر بل هي اقوى على الاخلاق عبدالنه عمر مش كبير مش هدرانك كبير في قصة الصحيح طب في الحالة دي في الحالة دي لما يورد حديث في قسم الإنسان لأجل مش موجود في الصحيح يبقى ظلم اللي ما واحيانا يورد احاديث ضعيفة في السنة مرة في قسم الحساسي المتنوبة لأنها موجودة في كتب مين للسنة يبه هذا برضو ايه؟ هذا رفع لها حديث الانتفال الخاص والهلم ولا قداع المصاح الخاص لنفسه وهذا الكتاب الحقيقة يحتاج إلى خدمة خدمة تحقيق لسان كل يتناسب مع القسم الاول او القسم الثاني من قسم الصحيح وقسم الاي الحساسي ولكنني أعلمت ذلك لبيان أن مصابيح السنة من نظام الحديث الحسن. نتلقف عند الحديث الضريف ويقوى القادم إن شاء